والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله إحدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم فالنواصب عشرة وهي ان ولن واذن وكي ولا مكي ولام الجحود وحتى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 وليس عمرا شاخصا وما اشبه ذلك واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان ولكن وكان وليت علم تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص ومعنى ان وان للتوكيد ولكن للاستدراك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 وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام مزيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام مزيد والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله سماء الجاه والمكان عند الله بالقرب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمذت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة السجود الواجب في الصلاة وهذا الحديث يدل على عدة مسألنا مسأل قوله أمرت يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتيه الوحي حتى في بيان صفة السجود في الصلاة قد جاء في لفظ أمرني ربي والمسألة الثانية يدل على عظم شأن السجود في الصلاة، حيث كان صفته على ما أمر نبي به ربنا سبحانه وتعالى، كما في هذا الحديث. المسألة الثالثة قوله أمرت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا يأتي بتشريع من قبل نفسه، ولذلك وصف النبي آساه السلام بالأمانة. ذلك قال الرسول نفسه وانا امين ام في السماء فهو يبلغنا كما امره الله عز وجل المسار الرابع قوله ان اسجد على سبعه اعضاء يدل على عظم شان السجود ففي هذه الهيئه العظيمه سبعه اعضاء تقع في الارض من الانسان وفي روايه سبعه اعضاء فيها عظام بل كلها عظام سوى ما كان داخلا في الجبهة كما سيأتي وهو الأنف المسألة الخامسة قوله على الجبهة وأشار بيده على أنفه يدل على أن الجبهة مع الأنف عضو واحد إذ لو كان الأنف منفصل عن الجبهة لكانت العضاء سبعة المسألة السادسة يدل على وجوب وضع الأنف أيضا على الأرض كما توضع الجبهة على الأرض أيضا المسألة السابعة يدل على عظم إتقان خلق الله للإنسان فجميع بني آدم على صغر أنوفهم أو كبرها يستطيعون أن يضعوها على الأرض مع الجبهة فالمسألة الثامنة قال واليدين وقد فسر حديث البراء الآتي لأن المراد باليدين الكفان ذلك قال هناك فضع كفيك قال المسألة التاسعة قوله والركبتين يدل على وجوب وضع كلا الركبتين على الأرض قال المسألة العاشرة قالوا أطراف القدمين يدل كذلك على وجوب وضع أطراف القدمين على الأرض والمراد بأطراف القدمين هنا بطون أصابع القدمين ولا يلزم وضع جميع الأصابع فقد يتعذر ذلك كالإسبوع الصغير المسألة الحديثة عشرة يدل هذا الحديث على أن من تعمد عدم وضع شيء من تلك الأعضاء فالركعة تبطل يأتي بركعة بدلها لأنه لم يأتي بالسجود كاملا المسألة الثانية عشرة لو سهى المصلي فلم يضع مثلاً إحدى أطراف قدمه على الأرض أو سهى أن يضع أنفه على الأرض فإنه يسجد للسهو لأن هذا واجب من واجبات الصلاة والمسألة الثالثة عشرة لو رفع المصلي إحدى هذه الأعضاء يسير ثم أعادها يصح بإذن الله شروده فلا يأتي بركعة بدلا عنها مثل لو رفع أنفه من الأرض ثم أعادها بعد زمن يسير يصح سجود متفق عليه وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه ساق المسنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيفية وضع اليدين في السجود قوله فرج أي بعدا وهذا هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذه الصفة الآتية. المسألة الثانية قوله فرج بين يديه يدل على المبالغة في إبعاد اليدين عن الجنبين. والمسألة الثالثة قوله حتى يبدو بياض إبطيه يدل على أنه لا يجب في الصلاة أو في السجود ستر الإبط. فليس بعورة والمسألة الرابعة قوله بياض ابطيه يدل على أن التفريج كثير لأن لو كان يسيرا لم يظهر لهم بياض الابط المسألة الخامسة هذه الصفة تتحقق للإمام والمنفرد أما إذا كان مأموما فلا يفعل هذه لأن لا يتنافى رص المصلين في الصفوف فلو فرج كل مأموم في السجد بهذه الصفة لتبعد المصلون وهو خلاف السنة فلواجب التراص إلا في حال الضرورة كوبائن نحو ذلك قال المتفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مزفقيك رواه مسلم ساق المصلون رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن وضع المرفقين في الأرض حال السجود. قوله مرفقيك المرفق هو العظم الفاصل بين العضد وبين الذراع، وهو ما ينتهي إليه الوضوف اليدين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا سجدت فضع كفيك يدل على أن وضع الكفين في الأرض حال السجود واجب. وبقية الأعضاء في السجود في حديث ابن عباس مثله الوجوب والمسألة الثانية قوله وارفع مرفقيك يدل على النهي عن وضع المرفقين في الأرض حال السجود والعلل في ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر ولا يفلش أحدكم ذراعيه في الصلاة في افتراش السبع والعل في ذلك النهي عن مشابهة الحيوانات في ذلك والمساله الثالثة لو يحتاج المصلي إلى وضع المرفقين على فخذيه في حال السجود لتعب ونحوه لا بأس به لكن الأفضل ما سوق في حديث ابن بحينة رضي الله عنه والمسألة الرابعة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فوصفوا لنا هذا الوصف الدقيق في سجوده وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان هيئة الأصابع في الركوع والسجود قوله فرج أي فرقة وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه يدل على أن السنة في حال الركوع إذا وضع المصلي باطن كفه على الركبة أن يفرق أصابعه كالملتقم لها والمسألة الثانية يدل على عظم شأن الصلاة إذا. بين الشارع الحكيم كيف يصنع المرء بأصابعه في الصلاة والمسألة الثالثة قوله وإذا سجد فرق بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه يدل في العصر فدل على أن القنوت يكون في جميع الصلوات الخمس لكن كان النبي عليه الصلاة يكثر القنوت في صلاة الصبح يعني أكثر ما يقنط به في الصلوات في صلاة الصبح ثم المغرب قال أهل العلم يقنت في صلاة الصبح لقربها من الليل ومن ساعة الإجابة ولأن الصبح يطير فيها في القراءة والمسأل الثاني قوله فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا يدل على أن القنوت دائم حتى ولو زالت النازلة وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية استدلالا بهذه الرواية والقول الثاني أنه لا يستمر القنوت القنوط وإنما في زمن النازل حتى تزول وإلى هذا القول ذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا بحديث أنس ثم ترك وهذا هو القول الراجح والرد على القول الأول إن الرواية التي استدلوا بها حتى فارق الدنيا ضعيفة ومنكره لمخالفتها لما في صحيح البخاري فما في صحيح البخاري أصح منها والمسألة الثالثة إذا قانت الإمام طوال العام فالمأمون يتبعه حتى ولو وحتى ولو كان يرى أن هذا قول مرجوح. قال شيخ الإسلام يتبعه للشبهة لعنده شبه وهي هذه الرواية. ووحدة صف المسلمين أولى من الاختلاف في أمر في شبهة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. صححه ابن غزيمة سقم صلى هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما هي النازة التي يشرع القنوط من أجلها وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولا قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط يدل على أن القنوط ليس دائما في جميع أيام العام والمسألة الثانية قوله إلا إذا دعا لقوم مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجل وليت والمسألة الثالثة قوله أو دعا على قوم كما دعا على ذعا وذكوان ودعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف أي سلط عليهم المجاعة والمسألة الرابعة يدل على أن قنوت النوازل مشروع إذا كان الدعاء على الأعداء أو طلب نجاة المسلمين من ضرر الأعداء كما في قوله الله سلم اللهم أنجل وليد وعلى هذا القول لا إذا حصلت زلازل وبركين أو مجاعة أو حصل وباء مثلا عم الناس وهكذا وهذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة توالي المحن في عهد النبوة لكن لم يقنوت إلا إذا كان في محيط الأعداء سواء ضرر منهم أو نجاة المسلمين من الأعداء وأما القنوت في المجاعة فشري على نصّلة الاستسقاء والوباء ونحوه يرفع بأمر الله بتوبة النصوح والعودة إلى الله والاكثار من الاستقار كما قال سبحانه ففروا إلى الله ويدعو كل كل إنسان بمفرده في السجود و ذلك والدليل على هذا أن في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وقع طاعون واس ولم ينقل عنه أنه قنت وكذا وقع في عهده زلازل ولم يقنت ولو قنت أحد بسبب نوازل حدثت نقول لا بس لكن الأفضل لا يقنت للسبب المذكور في الحديث السابق وعن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا ابا داود ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان أن القنوت في الصلاة المفروضة لا يداوم عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قلت يا أبتي يدل على أن الابن يطلب العلم حتى لو على أبيه. أي أن عمر الأب يغتنمه الابن في البر به والانتفاع بعلمه. المسألة الثانية قوله قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام شرف تتسابق النفوس إلى رؤيته أو سماع ذلك الفعل المسألة الثالثة في قوله ببكر وعمر وعثمان وعلي يدل على أن الخلفاء الراشدين ممن يقتدى بهم أيضا وهذا متقرر عند التابعين والنبي عليه السلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والمسألة الرابعة أنه متقرر عند التابعين أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدين على ترتيب خلافتهم. والمسألة الخامسة يدل على طول عم على طول عمري طارق الأشتعي. إذ صلى خلف النبي عليه السلام وخلف الخلفاء الراشدين. والمسألة الثال السادسة قال أي بني يدل على تلطف الأب في منادات ابنه بلقبه يا بني وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني وإن لم يكن ابنا له وذلك للاهتمام بذلك لبن وطلب الاسراء لسماع النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه يجوز إطلاق وصف البنوة حتى ولو على غير من لم يكن ابن صلبيا المسأل السابع قوله محدث يدل على أن القنود في الصلوات لا يكون طوال العام وهذا وهدي النبي عسى السلام وهدي الخلفاء الراشدين من بعده وإنما يقنت بما يظن زوال هذه النازلة كشهر نحوه وهذا هو القول الراجح خلافا للمالكية والشافعية الذين يرون القنوت ولا وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. قد قال رواه الخمسة لاو أداود وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. اللهم اهدني في من هديت.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 ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان ما يقال في قنوت الوتر قوله في قنوت أي في دعاء وقوله وعافني يشمل المعافاه في الدين والدنيا وقوله وتولني الولاي الحفظ والتأييد والنصر وقوله تباركت أي بلغت أي تعاظمت بركتك سبحانك وقالوا وتعاليت أي بلغ علوك أعظم مبلغ وهو علو القهر والقدر والذات وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الاولى قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة رضي الله عنهم العبادة وإن كانوا صغارا في السن كالحسن رضي الله عنه فكان عمره أقل من عشر سنوات والمساله الثانية يدل على أن صغار الصحابه كثير التعبد لله عز وجل فالحسن وهو صغير يصلي الوتر المساله الثالثه قوله اقولهن في قنوت الوتر يدل على مشروعية القنوت في الوتر ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره وإنما يختم صلاته بالوتر من غير قنوت لا قبل الركوع ولا بعده. لذا فالافضل أن الإنسان لا يداوم على الدعاء في الوتر بعد الركوع. وإذا راد أن يدعو ربه فليكن ذلك في السجود. والمسل الرابع قوله كلمات يدل على أن قنوت الوتر لا يطال فيه بل هو قصير كلمات. والمسل الخامس قوله اللهم اهدني فيمن هديت يدل على جواز التوسل بأفعال الله. أي يا رب كما هديت غيري اهدني وتقول يا رب كما رزقت غيري ارزقني وكما علمت غيري علمني وهكذا والمسأل السادس قوله وعافني في من عافيت في توسل بفعل الله وأن من أفعال الله منزال العافية على عباده والمسأل السابع قوله اهدني في من هديت وعافني في من عافيت يدل أن من عباد الله من سلب هاتان النعمتان الهداية هو العافية وأعطيها من أعطيها والمسألة الثامنة وتولني في من توليت يدل على أن الولاية من أفعال الله ومن أسمائه سبحانه الولي قال تعالى وهو الولي وكذا من أسماء الله سبحانه تعالى الهادي والمسألة التاسعة يدل على أن الله عز وجل تولى بعض عباده وحفظهم وبعضهم نسى الله فنسيهم، فمن أطاع الله تولى وتعالى والمسألة العاشرة قوله وبارك لي فيما أعطيت يدل على أن العبرة ليست بكثرة ما يعطى العبد وإنما بالبركة فيه والبركة كثرة النفع والمسألة الحادية عشرة قوله وقني شر ما قضيت يدل على أن المقدور في حق العبد منه ما هو خير كالغنى والعافية ومنه ما هو شر بالنسبة للمخلوق كالمرض المرض وغير ذلك. وأما ما يقضيه الله ويقدره فهو خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، فلا يجوز أن ننسب أي شر إلى الله. قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمسألة الثانية عشرة: قل فإنك تقضي ولا يقضى عليك. يدل على قوة الله عز وجل وهيمنته على المخلوقين. وقدرته التامة فهو يقضي ما يشاء ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يقضوا على الله شيئا لم استطعوا فيجب أن تتعلق النفوس بالله سبحانه وتعالى وحده والمسألة الثالثة عشر قوله فإنه لا يذل من وليت يدل على أن العز في طاعة الله فمن قرب من الله لم يستطع أحد أن يذله قال سبحانه إن كان يريد العزة فلله العزة جميعا والمسألة الرابعة عشر قوله تباركت ربنا يدل على أن البركة تنال من الله فهو المبارك فهو وحده يسأل البركة مثلا يقول الشخص اللهم بارك لي في مالي وهكذا وعلمي وإخلاصي وعمري والمثل الخامسة عشر قوله وتعاليت يدل على أن الله سبحانه وتعالى له بالغ الغاية في العلو إذلك قال تعالى عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى يعني لا أعلى منه رواله خمسة بعد ذلك قال وزاد الطبران والبيهر هو دعاء عظيم ولا تصح الصلاة اللي بهذه الجملة ثم تم له الدعاء إن شاء قال متفق عليه اللفظ البخاري والنسائي كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان موضع هذه الأقوال من الصلاة فقال في التشهد وهذه الواية تدل على الآلة مسائل المسألة الأولى قوله كنا نقول قبل أن يفرض للتشهد يدل على أن التشهد كان غير مفروض في الصلاة المسألة الثانية قوله قبل أن يفرض يدل على أن التشهد في الصلاة فرض وركم من أركانها والمراد به ما قبل السلام وأما التشهد الأول واجب وليس بركن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم تبطل صلاته وإنما جبره بسجود السهو بذلك قالوا لاحمد أحمد النسلم علمه التشهد ومره يعلمه الناس ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الأقوال السابقة مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي علمهم إياها ولهميته أمره أن يعلم الناس لكن هذا الحديث ضعيف ثم بعد ذلك قال رحمه الله ولمسلم علم العباس النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات المباركات ساق المصنف رحمه الله هذا الرواية لبيان لفظ آخر في أول التشهد فقال التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله فيسن للمسلم أن يدعو بهذا بمطلع هذا القول متشهد أو بحديث مسعود السابق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 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان أداب الدعاء في الصلاة قوله لم يمجد الله المجد هو الكمال في كل صفة حسنة ف فالكريم إذا قلت هذا رجل كريم مجيد يعني قد بلغ الغاية في الكرم وقوله ولم يثن عليه وقول لم يحمد الله أي لم يتلفظ بالحمد وقوله والثناء عليه الثناء أوسع من الحمد فهو باب الإخبار فمثلا تقول يا رب أنعمت علي بالعلم وانعمت علي بالعافية وهكذا فزدني علما ومتعني بالعافية وسلامة القلب ونحب ذلك وهذا الحديث يدل على عدة المسألة المسألة الأولى قوله سمع رجلا يدعو في صلاته يدل على أن من مواطن الدعاء هو في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك بل من أسمع الدعاء بإذن الله هو في السجود والمسألة الثانية قوله لم يمجد الله يدل على أن من دعا من غيره فعل هذا فلم يحسن الأدب في الدعاء مع الله كما سيأتي بذن الله والمسألة الثالثة قاله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من دعا وأنقص هذا القول لم يأتي بأدب الدعاء على التمام فالمسألة الرابعة قوله عجل أو عجل هذا يدل على أن ليس كل عجلة محمود وينما المحمود كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضي أي بالطاعات على التمام. المسألة الخامس قل فدعه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة أمور دينهم. ومن ذلك الدعاء المسألة السادسة قاله سمع رجل يدعو في صلاة الآخرة يدل على أن رفع الصوت في الدعاء إذا كان يسيرا ليس مذموما. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. مثل الإنسان هو ساجد يقول رب اغفر لي بجانبه لا بأس المسألة الثامنة قوله إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه يدل أن من أسباب قبول الدعاء وإعطاء السائل سؤله تمجيد الله وتعظيمه وتناو عليه وهذا متحقق في صدر سورة الفاتحة لو قال الشخص في أول دعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صلي وسلم على بن محمد ثم دع هذا أتى بأعظم الدعاء لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ويقال الرحمن الرحيم قال أثنا عليه ويقال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي مسألة ثامنة أن من أسباب إجابة الدعاء أثنا على فمثلا تقول يا رب يدك ملأ سحاء الليل والنهار وانت الكريم وانت الوهاب وانت الرزاق ارزقني الفردوس الاعلى من الجنة وهكذا والله سبحانه وتعالى كما قال النبي وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله من ذلك مدح نفسه وهو سبحانه أهل لذلك لذلك من دعوات الأنبياء عليهم السلام في آخره إنك سميع الدعاء إنك أنت الوهاب هذا الثناء الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة قوله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ هو المعلم لنا فنحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الواسط بيننا وبين الله. والمسألة العاشرة قوله ثم يدعو بما شاء يدل على أنه لا يتقي الدينوع بما جابه النص فله أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخر وهذا فضل الله عز وجل. العظيم بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في كما في مسند محمد ليسأل أحدكم ربه حتى شسعا عليه يعني مثل يدعو يقول يا رب نعلي منقطعة يا رب تصلح فأنت ألقي ما في قلبك لرب العالمين والله سبحانه وتعالى يحب ذلك وكلما دنا العبد من ربه كلما أباح بما في قلبه له وإذا ابتعد العبد عن ربه استوحش وليذب بالله من خالقه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 فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وهذا الحديث يدل على عدة مسائل مسأل قوله سأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين. المسألة الثانية قوله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا يدل على أن السنة تبين مجمل ما في القرآن. القرآن أمر بالصلاة والسنة بينت كيف هذا كيف هذه الصلاة. المسألة الثالثة قوله أمرنا الله أن نصلي يدل رصاب حال السجود تكون المسأل الرابع بعضها العلم يذكر أن الأصابع تكون متوجهة للقبلة لكن لا أعرف دليلا على ذلك فلا انحرفت يمنة أو يسرة الأمر فيه سواء قال رواه الحاكم ورواه أيضا ابن خزيمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان من لم يقم في الصلاة كيف يصلي وهو جالس قولها متربعا التربع أن يجعل جانب القدم اليمنى تحت الساق اليسرى وجانب القدم اليسرى تحت الساق الأيمن وهذا الحديث يدل لعدة مسائل المسألة الأولى قولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يدل على أن من عجز عن القيام فإن السنة أن يصلي جالسا وهيئته متربعا أي ليس كهيئة الجلوس في التشهد المسألة الثانية اتفق العلماء على أن أي هيئة في الجلوس تصح فلو صلى وهو جالس وهيئته كالتشهد صح ولو صلى متربعا أيضا يصح ولو مد قدميه وهو جالس أيضا يصح بل ذكر عن بعض التابعين أنه كان يجثو يعني يقف على ركبتيه ولكن السنة كما سبق في حديث, في حديث الباب المسألة الثالثة لا يصلي وهو مضطجع ممن عجز عن قيامه وقادر على الجلوس فلا يجوز له أن يصلي وهو مطاج على جنبه الأيمن مثلا وهو قادر على الجلوس قد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الرابعة يدل على يسر الإسلام فمن عجز عن القيام له أن يصلي جالسا والمسألة الخامسة يدل على عظم شأن الصلاة فمن لم يقدر على القيام في الفريضة لا تسقط عنه فليصليها وهو جالس والمسألة السادسة يجوز للمصلي في النافلة لغير عذر أن يصلي جالسا لكن له نصف الأجر وإذا صل جالسا لعذر له أجره كاملا كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم والمسألة السابعة من هيئات الجلوس لو جلس على كرسي له ذلك فلا يلزم من الجلوس فقط أن يكون على الأرض وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعه إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان الدعاء بين السجدتين وهذا الحديث بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يضعفه ولا أعلم حديثا صحيحا في نص الدعاء بين السجدتين فلو دعى بي دعاء له ذلك فبمجموع الأحاديث يدل على أن ما بين السجدتين يدعو ولو دعى بمثل هذا الدعاء الوارد في هذا الحديث له, له ذلك وعلى تحسين بعضي أهل العلم له يسن له ذلك الدعاء أي أنه يستحب للمرأة الدعاء بهذا الدعاء أو نحوه وقد روي أنه يقول رب اغفر لي وهذا الحديث يدل على عدة مسائل المسألة الأولى يدل على أن في كل ركن من أركان الصلاة ذكر وقد جاءت النصوص أنه في كل ركن من أركان الصلاة فيه الدعاء بالمغفرة فمثلاً في القيام تجلس فتحلا مباعد بيني وبين خطاياي وفي وقسين بالماء والثلج والبرد وفي الركوع سبوح قدوس رب الملك الروح رب اغفر لي سبحانك الله ربنا الوحيد اللهم اغفر لي وفي الرفع من الركوع في صحيح مسلم نقني من خطاياي وفي السجود سبحانك الله ربنا الوحيد اللهم اغفر لي وفي الجلسة بين السجدتين هذا الحديث وفي التشهد حدث ببكر في نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب فدل على أن من حكم الصلاة سؤال الله عز وجل المغفرة من الذنوب لذلك قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني ما فيها من الذكر أعظم مما ذكر من نهيها عن الفحشاء والمنكر أي أن الذكر في الصلاة أمره عظيم لازج الجذب ذمة المنافقين لقلة ذكرهم لله في الصلاة. فقال ولا يذكرون الله أي في الصلاة إلا قليلا المسألة الثانية كان يقول الله مغفر لي وارحمني. الفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة طلب الهرب مما يحذر بما الذنوب والرحمة طلب الخير. المسألة الثالثة قوله وهديني وهي من أعظم الأدعية. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الليل. في آخر الليل اهديني لمختلف من حق بإذنك والمسألة الرابعة قوله وعافني أي السلامة من الآفات سوى في البدن أو في الدين أو في غيرهم والمسألة الخامس قوله وارزقني هذه لفة عامة تشمل الرزق بالطعام والشراب والمبيت والملبس وغير ذلك المسألة السادسة أن يدل هذا الحديث على ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جامع الكلم فهذه الدعوات جمعت سعادة المر في الدنيا والآخرة المسألة السابعة يدل على أن الإنسان يشرع له بأن يدعو بما بأجمع الألفاظ لأنك بين يدي كريم سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب والمسألة الثامنة يدل على أن الصلاة سبب عظيم من أسباب شراح الصدر والسعادة في الحياة لأن فيها دعاء بكلمات تسعدك في الدنيا والآخرة قال رواه الأربع للنساء واللفل بداود وصحه الحاكم وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان حكم جلسة الاستراحة. قوله في وتر إذا انتهى من الركعة الأولى بعد الرفع من السجود وكذلك إذا انتهى من الركعة الثالثة بعد الرفع من السجود. فقال في وتر أي ركعة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. والمراد بجلسة الاستراحة أنه إذا رفع رأسه من السجود يجلس. كجلسة التشهد يسيرا ثم بعد ذلك ينهض كما سيأتي في بيان تفصيل حكمها وهذا الحديث دل على عدة مسائل المسأل أولا قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يدل على متابعة الصحابة رضي الله عنهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أفعاله في الصلاة لأنه أمرهم بالاقتداء به فيها خاصة بقوله صلوا كما رايتموني أصلي المسألة الثانية قوله فإذا كان في وتر من الصلاة يدل على أن موضع جلسة الاستراحة بعد الأوتار من ركعة وهي, وهي الأولى والثالثة لأن الركعة الثانية والرابعة يعقبها تشهد فليس بعدهما قيام المسألة الثالثة قوله حتى يستوي قاعدة. أي لم يدل على مشروعية جلسة الاستراحة واستدل بهذا بعض أهل العلم أخذا بهذا الحديث والقول الثاني أنها لا تشرع جلسة الاستراحة لأن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها مع تعدد زمن فعلها في كل صلاة مفروضة كحديث بهرير ظلوعان وغيره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكرها والقول الثالث التفصيل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا حينما كبر واحتاج إلى الاستراحة يسيرا لينهض الركعة التي تليها فمن كان محتاجا لذلك يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا لم يكن محتاجا فلا المسألة الرابعة إذا لم يفعلها الإمام فالافضل عدم فعلها من المأموم لأنهم مأمور بمتابعة إمامه انما جعل الامام لياتم به الله اعلم صلى الله عليه وسلم اللي ينحمد على نبينا وعلى صحبه اجمعين